طال الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين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 ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إصلوها اليوم بما كنتم تكفرون يَوْمَ نَخْتِمُ على أَفْوِهِم وَتُكَِّمُ نَأَدينهِم وَتَشحَدُ أَجلهُم وَتَشْهَدُ أَجُلُهُم بِمَا كانَوا يَكسِبُون وَلَونَ شَُ لََمَسْْنَا عَ أَعْيُِهم فَسْتَبَقُ الصِراقَ فَا يُبَصِرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمرهن نكسه في الخلق افلا يعقلون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 غير المغضوب عليهم ولا الظالمين أمين أولم يرى الإنسان قَالُوا إِنَّا خَلَقْنَا هَٰذَا مِنْ نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي شاءها اول مره وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم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 فسبحان الذي بيده ملكوت خل شيء وإليه ترجعون